وَإِذَا رَأَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ يَتَقِذُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتٍ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُونُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ